الله الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم من ي ع ل م ل ه الاعلى ا ل ربك ا ل ح ك م ن فالذين يوفون ويخشون ربهم j a n n a h سلام عليكم بما صبرتم فنعم ع ق ويقطعون وفرحوا بالحياه ة الدنيا We n d t a ل ا ل ت م ن ق ب ل ه ا Voilà. كذلك أ ر س ل ن ا ك في أ م ة قد خلت من قبل ها امم ل ت ت ل و ع كذلك أ ر س ل ن ا ك في أ م ه قد خلت لتتلو عليهم الذي اوحينا إ ل ي ك وهم يكفرون ولو ان قرانا سيرا فيه الجبال او قطعت فيه الارض او كلمت الموتى جللا ومن اضل منا ي الدنيا و ا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ق ا ر ع ت ن وتحل قريبا من دارهم ه م ت ص ي ب Bye.、Uh. 「あっ ر ف ض ي ل ه ل د ك ت و ر محمد راتب س ي y e a h he has كفرت ب أ ن ع م الله ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والخوف بما كان ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ف أ خ ذ ه 「さあそこまで」 ف م و ي و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا ت ر و ن على الله الكذب لا يصلحون متاع قليلا WHA- وما ظلمناهم ولا ل ن ا Hmm? موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ن ا م ي ه س ب ي ل هو أ ع ل م ب ا ل م ت د ي ن إ ن ربك هو و َ ص ب ر وما ََ صبرك ََُْ إ ِ ل َّ ا ل ف و ر محمد ر ن ا